يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرونا نختبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم ولكنكم فتل أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمالي حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا معواكم النار هي مولاكم وبئس المصير